وما حكم الدين في أب يريد أن يحرم ابنه من الميراث نظرا لأنه يعقه وكثيرا ما يتعدى على والديه بالإهانة جاء في كتاب المغني لابن قدامه إن خص بعض أولاده بعطية لمعنى يقتضي التخصيص كزمانة أو كثرة عائلته أو انشغاله بعلم أو صرف عطيته عن بعضهم لفسقه أو بدعته أو لاستعانته بذلك على معصية جاز ذلك، وقيل لا بد من التسوية ويمنع التفاضل والأول أصح. هذا نص المغني وبناء عليه فلا مانع من حرمان الولد العاق من البيع أو الهبة له. كباقي إخوته وإن كنت أخشى أن يزيد عقوق الولد أو يعامل إخوته معاملة قاسية وأرجو أن يبحث عن وسيلة أخرى لتقويم سلوك هذا الولد العاق والله أعلم